على درب الأبد، على درب الأبد، سنمضي في ثبات بدرب الأنبياء. فمن, فمن تبع الرسول سيحظى بالقبول ويهنأ بالوصول لجنات الاله لجنات اليلاء على درب الأباء سنمضي للأمام سنمضي للأمام على درب الأباء لكي تصف الحياة سنزهد المقام سن. ذاع ذا الحطام لكي تصف الحياة لكي تصفو الحياه على الربا سننرينا على لكي سننزع ذا لعدى الحطار لكي نصف الحياة لكي نصف الحياة سنكمل صفونا بهذي نبينا ولحظ نسادنا ودا رب النجاة ودا رب النجاة, ودا رب النجاة, ودا رب النجاة, ودا رب النجاة من تبع الرسول سيحظى بالفوز ويهنأ بالوصول ويهنأ بالوصول لجنة إلى حياة لكي تصف الحياة لل穆سلمين بهم زرع اليقين كباب لل穆سلمين بهم زرع اليقين فهم خصم حصين فهم خصم حصين لأنهم القمال لا منارهم وَذَا كَمَنَاعُذٌ فَعَاكُمَا سِوَاهُ عليها وشمر للعلا سعيا عابر الخير في الدنيا فضل الخير في الدنيا به به بالعزم لا تضل وشمر للعلا وعمل بغت بالعزم لا تكفل وَشَمِّلِ الرُّلَاوَ مَنْ وَضّبِ السّادَ كَيْ تَرْحَلْ وَضّبِ السّادَ كَيْ تَرْحَلْ جنا Hush referred on asiaa